نجوم في سماء المحروسة نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل مستمعينا الكرام اهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة نجمة هذه استهرى من مواليد محافظة القاهرة في العشر من أغسطس عام 1953 تخرجت في كلية الأدب جامعة عين شمس قسم علم النفس عام 1975 بتقدير عام جيد جدا إلا أنها التحقت بالإداعة المصرية عام 1976 لينطلق صوتها على الهواء لأول مرة في الثالث من يوليو عام 1977 ضيفت هذه الليلة تتمتع بصوت احتار المستمعون في وصفه فمن صفاته الاتقان الجدية وقوة التعبير فكانت إذا قالت هنا القاهرة ميزها المستمعون وانتظروها ليسمعوا منها الأخبار الخفيفة التي زادها إلقاؤها خفة ونشاطا وحيوية استمعين الكرام نجمة هذه السهره هي الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة أمني عزمي الإدعاية الكبيرة والقديره الأستاذة أمني عزمي برحم بحضرتك وكل سنة وحضرتك في أتن وأفضل حال وانت طيب يا عزة وكل مستمعينا وكل المصريين وكل العرب وكل الناس بألف خير وألف صحة هذا اللقاء الذي طالما انتظرته ولكن حملا لله انتم على خير الحمد لله. هذا الصوت الإذاعي المميز القريب جدا من المستمع والذي ارتبط معه لسنوات وصار علامة مميزة من علامات مدرسة البرنامج العام دائما أبدا نتساءل ترى هل هي كانت موهبة أم أن القدر هو وحده من ساق الظروف لي بهذه الشخصية اللامعة في مجالها في هذا الطريق. اسمح لي أن أبدأ منذ بدايات هذا الطريق والنشأة. نشأة الأستاذة ومني عزمي الإذاعية الكبيرة والقديرة وما لا يعلمه الكثيرون عن هذه الشخصية الكبيرة إذاعياً وعالمياً. هو أنا من مواليد حداي الأب، والدي مدرس الله يرحمه، والدتي ربيت بيت الله يرحمها. ونشأت في منطقة حلال أبا وهي منطقة بتعتبر أيام لما اتولدت كانت منطقة هادية جدا ولطيفة وطبعا أنا اتولدت لسنة 53 فالناس كانت يعني عندها هدوء وفي علاقات لطيفة بين الناس وبعضها جدا كنا تقريبا سكان الشارع كله عارفين بعض واسقوي بيتعاملوا مع بعض كأنهم أسرة واحدة ودي حاجة جميلة جدا جدا جدا وإلى الآن رغم أن أنا طبعا تركت هذا المنزل لكن إلى الآن في علاقة ودية كويسة جدا لسه لدينا أصدقاء كثير جدا موجودين هناك بنتكلم بنشوف بعض أحيانا طبعا نتيجة البعد المسافات لكن ما زلنا في علاقة طيبة جدا فأنا نشأت في هذا المناخ الجميل الناس كلها بينها وبين بعد مودة في بينها حب في إخلاص في كل شيء بعد كده دخلت المدرسة فانتقلت بقى لأن أنا يبقى أصدقاء من المدرسة غير الجران كنت الابنه الوحيدة الإبنة الوحيد. الوحيد. أي ما ديش إخوات لا أولاد ولا يعني لا صبيان ولا بنات بفزرية طفل معجزة في البيت <تصفيق> فطول عمري كنت يعني أحب القراءة جدا وكان والدي الله يرحمه ووالدتي الله يرحمها بيشجعوني جدا على القراءة كل مكبر كمان كان بيحب بابا يخليني أقرأ بصوت عالي يمكن ده اللي خلاني أبقى مزيح الوالد كان مدرس, مدرس رياضة ولكنه كان محب جدا يعني انت عارفة مدرس رياضة ده كان بيبقى يعني بيعرف عربي كويس وبيعرف انجليزي كويس يعني بيبقى مدرس كويس في كل حاجة على فكرة عمره مذكر لي خالص <Denis Bahs Bond> خالص <rapper> <F occurs> لأنه كان بيحس إن هو يعني مش هيديني زي ما بيدي الحد تاني يعني, ما يعني أنا ممكن ممكن معميش شجواجب يعني, يعني فهمة بنوته بقى ممكن تدلع ولا حاجة فما كانش بيحب يزاكر لي يعني عايز نبقى كويس قوي ممكن برضو فبقى مش فهمة أو مثلا كده دي كانت منسبة من له مشكلة ما كانش يحب يزاكر لي خالص ويذكر كل ناس معدن لكن هو بيتابعني يعني عارف انا بعمل ايه وكده وكان في حاجه لطيفه قوي ان احنا بالليل نجتمع انا وبابا وماما ونقعد نتكلم يكلموني في كل حاجه يعني هو يحكي لنا اعمل ايه في مدرسته ماما عملت ايه طول النهار في البيت كده ففي حوار دائم في البيت معنى ذلك ان حضرتك لم تشعري بانك ابنه وحيده دخلت المنزل اطلاقا لان كمان بابا الله يرحمه كان بيجي في الاوقات بتاعت الاجازات وكان يجمع كل سكان الشارع من الأطفال وإحنا كان عندنا جنينة وفرندة كبيرة فكان يجي عضو يلعبوا بالعجلة بتاعتي ب... يعني كل واحد يلعب بالألعاب اللي هو عايزها ويخليهم يبقوا قاعدين عشان ما حسش أن أنا بمفردي في عمري ما حسيت أن أنا وحيدة وصل أن بابا وماما كانوا أصدقائي أكتر منهم بابا وماما ما كنتش بأخجال أن أنا أحكي لهم أي حاجة ما عنديش أسرار في حياتي متفاهمين جدا لأي حاجة انت بتقوليها بيدوكي فرصتك أنك أنت تتكلمي بمنتهى الحرية ومنتهى السقة ودي حاجة كويسة جدا برغم <تصفيق> هذه الصداقة الكبيرة اللي جمعت حضرتك بالوالد كيف كان رد فعله وهو الأستاذ ومعلم مادة الرياضيات بأنك سوف تختارين المجال والقسم الأدبي ولا يشتلعي. والله ده المدرسين قالوا له ده لأدب دي كتبت أنها عايزة تروح أدبي فقال هي لها تمتحن مش أنا لها تمتحن هي لها تمتحن وهي تختار طريقها زي ما يعايز ده مستقبلها وهي أفضل في اللغات وأفضل في اللغة العربية بالذات والدراسات الاجتماعية التاريخ وجغرافيا فيمكن دي الحقيقة هي بتحدها أكتر من الرياضة فأنا لو همتحن هخش علمي لكن هي هخش خلاص وعمره ما تدخل في قراراتي خالص كا ك... يعني. هذه الدرجة من التفاهم والدراية والإدراك. جدا الولد. جدا جدا جدا هو ماما الله يرحمهم يعني متفهمين جدا إن أنتي ليكي اختيارك يعني وكان دائما يقولك أنتي إنسان فمن حقك تختاري. برغم و... عشقك للغات. ااا إلا أنك كنت بتسعى للهروب من الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية. وذهبت إلى قسم علم النفس اللي هو قسم أدبي صرف. خالص. بحث. بس هو في لغة إنجليزية كتير. يعني أم. أنا لما دخلت قبل كمصطلحات. كمصطلحات لأ. وإحنا يعني في كانت دراسات كتير قوي كانت باللغة الإنجليزية تماماً. فاا لا أنا دخلت قسم إنجليزي قعدت فيه شهر تقريبا ودقت نفسي إن أنا مش يعني مش حنجة حوي فيه. مش هو بس نتودي اللغة، لكن هو في حاجات كتير قوي فأنا قت نفسي والله. كن يمكن يمكن أنا ما دخلت القسم الإنجليزي بس بنتي خريج أدب إنجليزي. يعني عوضة وضي في الابنة يعني. <تصفيق> عوضة. فا أنا بالنسبة لي كنت يعني كنت مبهرة جدا بالأدب الإنجليزي حقيقي. يعني. فلما دخلت القسم الإنجليزي قت نفسي إن أنا مش قادر يعني واصل. فدخلت قسم عن النفس وكان جامعة عن الشمس ولو تانية أيامي أنا يعني ولو تانية كان بيبقى عن نفسه اجتماع. يعني بتتخصصي في ثالث فتخصصت عند نفسه والحمد لله تخرجت من الجامعة واليشاء ربنا سبحانه وتعالى كانها مسكة الإذاعة من ونف في ابتداء هي دي النقطة اللي أنا كنت عايزة تترك ليها يعني طريق الآخر اللي أنا حابة لنا تترك ليه وجود الموهبة معظم الإعلمين بيبقى ليه نشاط خاص بالإذاعة المدرسية بيبقى فيه بوادر في البداية من في يعني أنا, أنا كنا بيخش ابتدائي 6 سنين دخلت المدرسة وعلى طول كنت بطلع الصبح أعمل زي نشرة أخبار بس هي مش نشرة أخبار لأننا كنا نحفظها لأننا كناش من طبعا بشكل جيد فكان واسم يقولنا أقول كذا قول كذا فكنت أطلع أقول أنا وزميلة لي فكنا بنقول إذا أقول بضلت كده يعني ابتدائي إعدادي سهل باختيار حضرتك وشعورك بأنك أحب ده ولا لأنها بنت الأستاذ المربي والمعلم لا أنا كنت بحس إن يعني أنا من وانا صغيرة دايماً يسألوك إنت عايزة تلاقي إيه فأنا كنت أقول دكتورة كان زي كل الناس يقولك أنا إذا أطلع دكتور <تصفيق> كنت بطلع وأقول أنا عايزة تلاقي موزيع صحفي ودي حاجة غريبة <تصفيق> جدا آه فاا يعني يا شاء ربنا كمان إن أول ما تخرجت الإزاء طلبت دفعة من الموزيع فأستاذتي ونظرتي في مدرستي الثانوي طلبتنا وقلت لي روح يقدمي في الإزاء لأنها طلبة دفعة أنا كنت تحركت بأخلص من جمع طلبة مزعين فتقدمت للإزاعة وجيت امتحنت كون لو من امتحانات ترات امتحنت امتحنت ترجمة الأول وبعدين امتحان في س튜dio ستة وثلاثين نتوكش يعني كنت مرة خل... هنا في الدور الرابع دخلت لقيت أنا مش عارفة مين اللي قاعدين وراء الإزازة كل وحيدة بس كنت عارفة كانت مدام صافي المهندس الله يرحمها yeah. لأني أنا هي كانت رئيس الإزاز يعني شرط دنيا كانت وبعد كده اكتشفت بأن الصبر سلام الله يرحمه oh. ودكتور مهدي علام الله يرحمه هم اللي امتحنوني وقالوا لي عرفي نفسك فغلطوا في اسمي انا دايمًا بتقلي امينه مش أميني. فقلت له أني اسمي أمنية فقال لي طيب وبعدين قال لي خدي ورقة طبعا في مصحف وفي ورقة والورقة دي نشط أخبار على فكرة ممكن تشعرف طبعا فخدتها هي الوحيدة اللي قريتها وبعدين خرجت في صلى الله عليه وسلم سألني عن اسمي قال لي يعني إيه أمينة يعني, يعني قلت له والله أنا من غير اسمي أبقى ماليش صفة يعني اسمي هو اللي بيعرفني فلازم أبقى معتزبي فقال لي إيه الفرق بين أمينة وأمنية كنت لمدة شوية فقلت له أمينة من الأمانة والشخص عنده أمانة ما فيش حاجة بضيع عنده يعني والأمنية هي ما يتمنى الإنسان وما يطمح إليه وأمنية أشمل من أمينة لأن الأمانة في حد ذاتها أمنية فمدام صفير المهندس عرفت أن أنا نجحت على لا. فكرة أنا مدام صفير مهندس اتسمت وقالت له هاي لا يا صبر فخلاص كده أنا خدت الأبزع وبعد كده بعته جواب وجينا امتحان خلاص ن... تاشيره المرور من اول لقاء وبعد كده امتحان بقى في اوضه رئيس الاذاعه مدام صفيه كانت هي برضو دكتور مهدي علام والاستاذ صبري سلامه ده امتحان بيبلشوا معي يعني الانترفيو ده يعني. شخصيه يعني بنشوف هتتصرفي ازاي وكده وتسألت في تخصصي كعلم نفسي يعني ممكن ده لنا شخصياتنا فما فيش حد بيحلل شخصية من أول لقاء أبدا ما لا ينسألش بني مش أي شخصيات بالضبط يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <فأه> لول <بالزبط يعني تصفيق> أعلميين ونفس أساساتنا يعني <تصفيق> ف... وبتأت أتدرب بقى على إيد الأستاذ صدي سلامة <تصفيق> ولقيت أن كان أملي كله أن أنا أبقى في البرنامج العام وربنا الحمد لله حقه لي لأن أنا يعني في بيتنا كنا بنسمع نشرات البرنامج العام يعني احنا النص نيو دي مقدسة جدا وبابا الأرحمة كان لازم يسمحها وكنت أعرف المسعين بأسمائهم يعني فلما جيت هنا بقيت يعني منباهرة جدا طبعا أنا حاب وسط هذه الكوكبة الجميلة العظيمة من الناس اللي كنت بسمعهم في بيتنا انت عاد فأمتي بتسمع الرجل جميل جدا في خليك تتخيالي الشخص تحس كده أن كان موزيعين برنامج العام تحس أنهم عندهم أناقة كده في طريقة التقديم وطريقة القراءة وتحس أنه هو بيحب الكلام اللي هو بيقوله فدي كانت حاجة يعني رائعة ويمكن أنا من أول ما جيت حسيت أنه هو ده المجال اللي يصلح أن أنا أبقى فيه فوصة هؤلاء العمالقة الكبار اللي تعلمنا كلنا منهم لم يبخالوا علينا بأي معلومة ولا بأي شيء يعني كانوا في حب كبير جدا تعامل معانا كانوا بيعتبرونا ان احنا عشان صغيرين فلازم يعني يعطفوا علينا ويدونا من خبراتهم بمنتهى الحب سواء كان الأستاذ عبد العال الله يرحمه الأستاذ صبري سالم الله يرحمه الله يرحمها الاستاذ بديع عرفائي كل هؤلاء اساتذتنا طبعا في منظوم الموجودين ربنا نديهم الصحة الأستاذ أحمد واحدان في ناس كتير جدا معنا كانوا هالة البيالية هالة الحديدي ربنا نديهم الصحة جميعا هالة صالح الدين الموجودة الوقت في لندن كل دول احنا تعلمنا منهم الأستاذة والإدعاء الكبيرة الأستاذة أمني عزمي كانت أمنيتها الالتحاق بهذه المدرسة التي طالما تربط وطرارها على سماعيها وهي مدرسة البرنامج العام تمهار. ماذا في حالة أنها لم ترشح إلى هذه الشبكة العريقة التي انتمت إليها وتحققت هذه الأمنية الحمد لله لوحدها ولكن ماذا في حالة لو كان تم ترشيح حضرتك لشبكة إذاعية أخرى يعني أكيد كنت هبقى, هبقى مبسوطة أن أنا بنتمي للإزاع بشكل عام لأن الإزاع لها بريق جميل هذه الحديدة الجميلة اللي أنا قادة قدامها الميكروفون الجميل ده اللي الواحد يعشقه جدا لأنه بتحس إن هو صديقك الوافي اللي بينقل صورتك بينقل صوتك أنا فكرة بينقل صورتك برضو المستمع فبينقل حاجات كتير جدا بينقل حتى لو أنت تعبانة في بعض مستمعين يكلمك يقولك أنت تعبانة كنت تعبانة النهاردة ما أني طبعا أنت بعد فترة بتقدري أنك أنت ما تحسسيش المستمع أنك تعبانة بس قد كده هو حساس لأكي مش, مش زي كل يوم ففي هذا الميكروفون الجميل هو العشق الأول لأي مزيح إذاعة بالذات إذاعة بالذات وحضرتك إذاعية قديرة وكبيرة يعني تم تصنيفك كمذيع هواء تمام. في مدرسة بتعد مدرسة خاصة للغاية تمام. الا وهي, المدرسة ألا وهي مدرسة البرنامج العام طب. صحيح مهارات المذيع وخاصة مذيع الهواء كيف يتم اختياره هو المزيع يعني أي حد بيعمل بصوته لابد أنه يكون صوته مقبول مش لازم يكون يعني هو مش مطرب هو صوته يبقى مقبول بمعنى هو ما فيه شيء بعض العيوب اللي تخلي صوته منفر أو صوته متعب بالنسبة الودن المستمع خصوصاً هو مثلاً بيقرى مادة تعتبر مادة طوية جداً هي نشطة الأخبار يعني نشطة الأخبار محتاجة للشخص صوته محايد ولطيف في الوزن الحاجة طبعا مخارج خارج تكون مصبوطة لغته العربية تكون جيدة طبعا برضو بيبقى عنده علم باللغات الأخرى لأنه بيقرأ اسم أجنبيه مختلفة لازم يكون عنده ثقافة جيدة قراءات مختلفة مذيع الهوى يعتبر أنا بيحنا بنسميه من يقدم الطبق الجميل للمستمع طبق جميل بيقدم له نشرة بيقدم له أغنية بيبقى ضيف طبعا متنوع آه فلازم المستمع يبقى مبسوط جدا وهو بيسمعك يبقى سعيد وهو بيسمعك بهذه المحطة أو بهذا المزيع لأن انت بتدخلي البيت دون استئزان طبعا فلازم في ضيف جميل ولطيف. يعني في بيوت اعتقد أن الراديو 24 ساعة وبعدين هي محطات يعني في ناس مثلا تفضل إذاعة الترامج العام وفقط في ناس تفضل الشرق الأوسط وفقط فهي مدارس والتنوع ده في مصلحة المستمع تجربة حضرتك الذاتية في مدرسة البرنامج العام لو تتذكري أكثر المواقف ولو كان الطريف منها مع بدايات الإدعية الكبيرة الأستاذ أمني عزمي يعني إحنا طبعا يعني مثلا أومة طائعة الهواء بيبقى لك بقى يعني إيه بتبقي قلبك بيدق انتي هت يعني. م. بس قبل هتقدي. هذه اللحظات كم فترة للتدريب قضيته مرمت عزمي. 9 شهور كامرين تسع شهور, شهور. نقرأ ويسجل لنا ون... ونشوف يعني مدى التقدم فانت بتتمرني ده يعني احنا بعد فترة لما نزلنا كنا كويسين جدا يعني نزلين عندنا ثقة عارفين نقرأ كويس لكن طبعا اول يوم بتنتقي بتبقي يعني بيقولك اما كمان تبتيجي تلاقي فيه تعليم على البورد كده، البورد ده اللي هو لو لوحة التعليمات اللي في الاستوديو يسمح لزميلة فلانة فلانة أو زميل فلان فلاني إنه يقدم فقرة تحت شرفة المزيان الأكبر. فتلاقي نفسك هتتنطقي بقى والناس كلها هتسمعك وحاجات كده و. مم. فإحساس قوي جدا وإحساس جميل كمان. هي دي الإزع زميلي محمد الوكيل نطق قبل بيوم وأنا ثاني واحدة هو في أحد أقدمياتنا يعني نطق قبلك بيوم يعرف عنك بسنة أصلح سنور بس سنور سكر أول أونية قدمتيها <تصفيق> أيوة دون يا ريشة فول سعد عبد كان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كنت شاورها بريتك والله أنا كنت بصي يعني مش شارفة أقولك يعني أنتي خيفة في ناس بتحكم عليك أولاً كنت ببنط مع زميلتي هلا البييري فساذيك لي استوتي وخرجت عشان ما تخضش يعني وبعدين أنا عارفة إن يعني كل الإزاء يعني كل الرؤساءنا بسمعواك يعني مم. أكيد بيسمعوك أنت أو اللي بحط الضغط طبعا بتقولي قدام الموزيع الأكبر اللي هو السينير هقولي إيه فتقولي مسويك قولي هنا القاهرة وبعدين قولي سعد عبد الوهاب يغني ما تتتفزلكيش بقى يعني عند ربع الواحد بعد ما بتتعود كده بتتبقى يغنينا ويشتر وحاجات كده وعلى موجتنا وبتالك طبعا في الأول انت مشي على المزبوط يعني فهنا القاهرة سعد عبد الوهاب يغني من كلمات فلان وألحان فلان الدنيا ريشك هوا بس ودي أول فقرة فأنت بقى بعد ما تخلصي، نحسي كده أن أنت إيه يعني ارتعتي كده وعملتي حاجة قوية <تصفيق> جدا وأنت لقيه بقى الناس جاي تهنيكي والله وحاجات كده تنسوك الجميل وإسمعك يعني طبعا فيها أولا العمل الزاعد عمل متجدد يعني أنت كل يوم شفت الهواء ده اللي هي نوبة العمل اللي بتشغاليها في الهواء كل يوم عند الجديد الوقت طبعا إحنا عندنا برامج كتير جدا على الهواء يمكن أول ما كتدينا ما كانش عندنا برامج على الهواء البرامج اللي على الهواء بتديكي تلوين في صوتك بتديكي خاصة عن إحنا كمان إحنا اللي بنعد برامجنا يعني إحنا كنا فتره فترات يعني كل برامجنا إحنا أعدادنا فإنتي بتزكي عشان تعملي حاجة كويسة وكان بيبقى فيه تشجيع من قبل رؤساء الموجودين مم. ومن قبل أستاذ كلهم تلاقي مثلا زميل كبير جاي يقولك برافو دي كانت حلقة كويسة قوي دي قمة الساعدة طبعا بالإضافة لكلام المستمعين يعني المستمع احنا بنشتغل عشان نوصله المعلومة أو نوصله الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها له فلما يجي يقولك أنا كنت مستمتع قوي بالحلقة دي قمة النجاح بالنسبة للمذيع أو بالنسبة اللي بيقدم البرنامج استوديو الهواء كما أن له رونقه والسحر في الأداء له أيضا رهبته لحضرتك ذكرت فتذكري أول وأصعب موقف واجهتي على الهواء كيف تصرفتي وكيف كان شهور حضرتك وقتها وأنا الحقيقة تعرضت الموقف يعني يعني الحقيقة معتقدش أني في حد تعرض لي قبل كده موت ومقتل الرئيس السادس يوم 6 أكتوبر أنا كان عندي شفت الهواء اللي هو نوبة العمل الضخم من عشر إلى اثنين ونص والعرض العسكري موجود فإحنا بنبقى عاديين في الاستوديو ما كانش فيه تلفزيون عندنا في الاستوديو وقت يبقى فيه تلفزيون موجود أنت ما بتتبعيش فيه تلفزيون بتتبعي من خلال الإزاع سهل تقنيات الهواء دلوقتي فيه في تقنيات دديدة فيه تقنيات دديدة <تصفيق> لكن كان قبل كده هو تسمعي بس من السبيكر الموجود في الستوديو فحصل مقتل الرئيس أستاذ صبري سلام الله يرحمه كان هو اللي موجود في العرض العسكري. بعدين راح نائل الميكروفون ليه. خلاص كده بقات مقاليد الأمور في أيدي المزيان الموجود في الهواء 6 أكتوبر ده بعدها بيومين عيد الأطحى. يوم 8 أكتوبر كان عيد الأطحى. فكل الأغاني العرافات الله أغاني دي فكان لازم تعملي أغاني تغني المصر. أنت مش عارفة إيه اللي حصل. أنت قاعدة في الاستوديو يعني نقل الميكروفون لاستوديو الهواء؟ ولم يفسر ماذا مفيش حدث؟ تفسير. مفيش تفسير أي تفسير خالص ومفيش أي حاجة جت إلى بعد الفترة فازعنا أغاني كلها عن مصر ومغاني وصفية خالص عن النيل وعن مصر وبعد كده دخلت زميلة عزيزة الله يرحمها رئيسة قطاع الأخبار جابت لي خبر عن مغادرة رئيس السادات للأرض العرض وبعد كده أنا دخلت المبنى ساعة 9 روحت البيت ساعة 12 بالليل. كانت طوارئ اه طبعا موجوده ما اتحركتش وكان حدث جلل جدا اكيد وما حدش تعرض قبل كده وكان خطير جدا يعني انت بتاخدي انا طبعا برضو كنت مزيعة مش مش كبيره يعني لكن كنت احساسك ان انت دي مسؤوليتك ومدام سميه الصادق كانت رئيسه البرنامج العام قالت لي انا لو سمعت صوت تاني غيرك قلت لك انا مت يا مدام سميه يبقى انا حد قتلني ما تخافيش محدش هيتكلم في الميكروفون أبداً ولن يسمح ليه أبداً إلا على وسطي خفيش فده كان لازم أعمل كده لأن أنا بحلم يعني إلى هذه الدرجة كانت هناك ثقة كبيرة في وجودك في استوديو الهواء أنا ذاك يعني أي موزيع كان هيبقى موجود كان هيعمل كده لأنه لن يسمح لحد أنه خش يقول أي حاجة في الميكروفون الهواء اللي إذا كان المزيع ده متواطئ معاه بقى وعارفه أو كده لكن إحنا خالص إحنا يعني إحساسنا أن في حدث جلل وإحنا مش عارفين أن الرئيس حصله إيه مش عارفين حاجة إحنا هنا معزولين ما فيش أي حاجة عندنا إلى أن قتل الصبر صبر السلامة وقال لنا أن تقفين بالنسبة لنا ما كانش في حاجة نعرفها خالص فكان كل همنا أن إحنا ننملى الهوى بأغاني وطنية وصفية لمصر وبس. والحمد لله عدت على خير برضو الحمد لله يعني مصر بخير عادته الحمد لله. الحمد, لله. الحمد لله ربما بدأت واسألت عن أصعب المواقف لأن أعتقد أن أي موقف بعد ذلك بيكون هين على الهواء هو أي حاجة تانية يعني أنت بصي يعني هو محدش تعرض أبدا لمقتل رئيس جمهورية الحياة لنا <تصفيق> <تصفيق> ما نقول أن هذا الخبر كان أصعب بكثير جدا من مذيع الهواء الذي تلقى خبر العبور لأنه لو أنه تلقى خبر مفرح خبر للغاية مفرح. وبالتالي آه هو هينطلق. كونه بمواطن أنا في فيه بره يعني أنا ما حاجة أنا عاد في الستوديو معنجيش أي فكرة إيه لحصل بره فكان يوم صعب جدا ولكن الحمد لله عد على خير الحمد لله مذيع الهواء لابد أن يتمتع بالثبات الانفعالي والقدرة على الثبات الانفعالي لازم هناك في الكواليس وداخل استوديو الهواء ربما تكون يعني الإضاءة لاين والمذيع موجود على الهواء وهو يقرأ نشرة ونشرة سياسية ولكن أمامه في الكواليس في الاستوديو قد تحدث مواقف كوميدية أو طريفة شديدة الطرف أوه. هل تعرضت الإذاعي الكبيرة والقديرة الأوسزا مني عزمي لبعض هذه المواقف؟ وكانت لديها القدرة على الثبات، المفعلي كما يجب أن يكون؟ هو المزيع الهواء لازم تبقى أعصابه قوية جدا يعني الاستوديو كل حاجة فيه لمسؤوليته هو مهما حصل في الستوديو هو قدام الميكروفون يشتغل زي ما هو بالظبط مفيش حاجة يعني تخليه يقل تركيزه أو يلخبط أو كده في إحدى المرات أنا كنت بقرأ نتائج انتخابات وطبعا نتائج الانتخابات بيبقى فيها أسماء كثيرة. اسماء قرى اسماء مختلفة فأحد الزملاء كان قاعد قدامي دون ذكر اسمه وراح مقرأش بمبوناية قدام الميتريفون <تصفيق> طبعا البمبوناية دي وقت منلبس الهيدفون فبتبقى جوه ويدنك يعني مش يعني هي جوه ويدنك على طول فإحدى زميلات أنا لأبص لقيت بضرب بعيني كده لقيتها تقريبا عايزة تنزل تحت الكورسي مدهك بيدي مسخسخ عروح مدهك وهو ببنصلي بعد بيشوفني هعمليه فولا حاجة خالص عادي جدا بستله الحياة زغرتله زغرة كده يعني وكملت النشر عادي جدا فبعد ما خلصت فبيقول لي ازاي ما اتحكتيش طيب يعني انت عايزي اتحكه هو نشر ازاي يا لك خلاص فهوما يعني احيانا كمان بيحبوا يعني يعملوا معكي حاجات م. لطيفة يعني بس الواحد يعني خالص يعني, يعني لو حضرتك ما تمكنتيش من الحفاظ على نفس الخط والوتيرة لو حضرتك مستمر عليها خلاص وقد تتعرضي لمساله خطيره طبعا, طبعًا. ووضعك في النشره معوله ده ممكن <تصفيق> <تعرضناها الموزيق يعني. تصفيق> لا ما ينفعش بس هم يعني انت ممكن تتحكي في يعني مثلا الحوار ممكن يبقى مسموح تتحكي او تقولي حاجة يعني او كده لكن في للنشره النشر النشرة ما فيهاش ضحك فلا انت لازم يعني انت تتعودي أنت تبقي قعدة ستة مهما حصل في الاستوديو مهما جرى في الاستوديو أشهر تعليق حضرتك طلقتي من الاساتذه الكبار الذين تدربتي على أيديهم ولكن أصبحت الآن استاذه على الهواء هو يسموك كمذيع موجود على الهواء صحيح أنك جلست في يوم من الأيام أمامه كتلميذه ولكنك الآن أصبحت استاذه ولكن كان له إطراء او تعليق على أدائك وهو الأستاذ القامة الكبيرة الذي ضربك وأمتاعك هذا التعليق وظل وساما على صدرك وشهادة كبيرة من هذا الأستاذ الأستاذ صبري سلام الله يرحمه مرة الجدع لكن يتأمله من أي وصف جدع دي كلمة قوية ليشمل كل شيء آه يعني جدع دي معناها إنه يعتمد عليا بقدر المسؤولية ما بتحط في أي حتة لازم يعني أبقى أقدر يعني ما أول حاجة لازم أنفذها ودي مهمة جدا لما أقول حاجة لازم أنا, فزن. أنا فزن. لابد هذا الاستوديو الذي هو لو رونك ورهبة كبيرة أعتقد أنه لم تكن تعلم هذه المذيعة التي هي ما زالت جينيور في بدايتها بأنه سيأتي اليوم وتصبح فيه مديرا عاما للإدارة العامة للتنفيذ بستوديو الهواء بهذه المدرسة العريقة مدرسة البرنامج العام كيف كان شعورك وإن كانت هذه الخطوة كما سمعت جاءت متأخرة لهذه الأستاذة الكبيرة عذرا ولكن هذه صراحة وهل خطتك في تنمية هذا المنصب تراجعت بعد حصولك عليه متأخرة أم واصلت المسيرة كما تمنيت والله أنا حاولت أن أنا أوصل المسيرة كما تمنيت لأن انت الهوى شيء مهم جدا يعني بيعتبر هو الوجهة لكل حاجة يعني أنت بتقدمي برنامج المزيع لو مقدموش بشكل جيد أو عمله تقديم لطيفة أو عمل الأغنية تقديم لطيفة أو عمل البرنامج الهوى اللي هو بيعمله تقديمة لطيفة إنتهش أسمعي هتلاقي إن إيه ده لكن لو هو كل حاجة بيعملها بحب وبإخلاص وهو فعلا حابب عمله دي مهمة جدا انت على فكرة مزيح فنان مش بس هو بيشتغل كده لأ فأنا كان نفسي قوي إن إحنا نبقى في تطوير. والحقيقة يمكن أنا, أنا عمدي مفكرت في أن أنا يبقى مناصب على فكرة خالص لكن كل اللي يهمني ان أنا أبقى مزيعة هو فقط لغير واقرا نشرتي وأستمتع بشغلي وأستمتع بنوبة العمل اللي أنا بعملها وفقط لكن لما بقيت في موقع المسؤولية فكان لابد ان الواحد يعمل شغل جيد وكثيرا أن أنا كنت في فتره كان فيها صورة وكده فكان صحيح. فيها شغل كتير وكان لابد ان أنت تبقي محايده جداً عندك ثقة مطلقة في كل اللي بتقوليه عندك صدق في الأداء ودي حاجة مهمة جدا الموزيع ما بيقلش رأيه إلا إذا كان برنامج يسمح فيه أن هو يقول رأيه لكن في العادة هو ما يقلش رأيه هو بيشوف الأحداث وهله رأيه طبعاً اللي جواه، لكن هو يشوف الأحداث وينقلها بكل صدق للمستمع وعليه أن يدير جهيرة التوارد والمستمع, والمستمع هو اللي يقرر بقى. ويحكم آه. هل ده صادق؟ هل ده مش صادق؟ هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده خطأ؟ وهي قمه الرقي في الاذاعه الصدق يعني احنا كل حاجه كنا بنتحرى فيها دقه جدا وكانت قطاع الأخبار مشكورا كان بينزل أي خبر كمان يالي بيل موديع دون التأكد والرجوع مرة والثانية وثنين وثلاثة وتسأل ولما دي بضيف ويقول حاجة لازم تتأكد هو إيه الكلام ده مظبوط ولا كده مم. ولا بيتقننا بالضبط لأن مهم وبعدين لازم تجيب الرأي والرأي الآخر مستمع هو اللي اللي يحكم هو, هو الحكم حتى عليك لأن أنت بتقدمي طبق أو بتقدمي وجبة وهو يقول عليها كويسة أو وحشة لطيفة أو مش هو اللي بيقول احنا ما بنعملش حاجة احنا بنقدم بس يوم السبت وتحديدا في الفترة المسائية الخير يا مصر كانت من العلامات المميزة ومن الأيام المنتظرة لسماع صوت النشرة نشرة الخامسة بصوت الإدعية الكبيرة والقدير الاستاذ أمني عزمي ثم بعدها بتبدأ المناغشات والمبارزة الموجودة على الهواء بينها وبين الصوت الإدعي الكبير والقدير الأستاذ حسن سليمان آه طبعا زميلي العزيز وانا بوجه له كل التحيه وكل التقدير هو كل زميلي طبعا يعني كلهم اخواتي ومنهم ابنائي فطبعا حسن من الناس الجميله جدا وبعدين متفاهم يعني انت خلي بالك انت لما بتبقي انت وزميلك او زميلتك في تفاهم وانك انت ما تبصيله هو بيبقى فاهم انت عايزه تقولي سؤال من غير ما تتكلمي وهو لما يبطل كبه هو عايز يقول يخش دلوقتي يقول جملة أو يقول تعليق فأنت تسكتي ففي التفاهم ده كان موجود الحمد لله فكنا بنقدم فقرات الحمد لله كويسة جدا كنا بنستضيف ضيوف كويسين جدا والحقيقة يعني لحد كبير كنا بن يعني بنعد فترة كانت فترة لطيفة جدا جدا جدا وحتى احنا كمان كنا عاملين مبادرة اسمها لم الشامل لم الشمل المصريين جميعا يعني في هذه الفترة الحارية ايه كانت فترة مهم جدا يبقى فيه لم الشمل فدي كانت فترة لطيفة والحمد لله يعني قدرنا نعمل يعني على قد ما قدرنا مم. حاجة كويسة خارج الهواء احنا ناس عاديين جدا جدا جدا مم. بنتحك يعني في برضو اول مشتغلت في الازاعة كان ليه عجارة لطيفة جدا تبتقولي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انتوا بعد ما بتخلصوا الهوا بتعملوا ايه او الهواء لحاجة بتكلموا يعني زينا كده وبتتحكوا زينا كده يعني سونا زي الناس يعني كل بتكروا زي كل الناس كده وبتشربوا مية فاحنا عاديدين جدا يعني مش اي مشكلة وحرص المذيع احترام المستمع واحترام وقته ومدى المصدقية والجدية اللي بيطل عليه بيها أعتقد جداً. أنها رسمت هذه الصورة. يعني نحن من نحترم أدي أفع عمر الإذاعة كتير جدا. بس أنتي انت وأنتي بتشتغل انت بتؤدي رسالة. صحيح. والمستمع من حقه عليك إن أنتي تديرو كل وقتك وكل جهدك وكل إمكانيات صوتك عشان توصلين الرسالة اللي هو محتاج إن هو يسمعها منك. ما ينفعش انك انت تقدمي الحاجة دي بنوع من مثلا عدم المصداقية بعدم اللامة لا لازم تبقى في جدية وفي صدق وفي حميمية الكلام مع المجتمع بحيث انه يحس ان انت اخته بنته آآ مامته آآ يعني يحس ان انت واحدة من البيت عنده فبيسمعك وجسق فيكي يعني انت لو وصلتي لمرحلة ان انت واحدة من هذه العائلة ده شيء جميل كده يا ريت لانه هيصدقك على طول فاي حاجة هتقولين فدي حاجة مهمة مهمة قوي دائما لكل وقت إذاعة جمهور ومستمعي تمام. يعني جمهور الفترة الصباحية يختلف عن جمهور الفترة المسائية يختلف عن جمهور الصهرة والمساء تمام. أخبار خفيفة كانت من العلامات المميزة أيضا والجميلة الأستاذة الكبيرة والإذاعية القديرة الأستاذة أمني عزمي ومنذ قليل كنا نتطرق إلى فترة أيضا كانت مميزة من إعداد وتقديم الأستاذة أمني عزمي مع الزملاء الأخرين ترى أقرب هذه النوبات الإذاعية إلى قلب الأستاذة والأزعية الكبيرة الأستاذة مني عزمي في طريقها للتوجه للإذاع تستعد لتنفيذ هذا الشفت لتكون له حالة خاصة وله مذاق خاص نوبة عمل الصباح لأن الصبح أنت الناس بتبقى لسه صحية من النوم تستمتع بقى بحاجة جميلة بتقدمها لها ببداية يوم جديد فتطرت الصباح يبقى كبير جدا على المذيع المذيع لابد ان هو يبقى طالع انت لازم تبقى حتى لو مش نايمه كويس في العاده احنا, بنامش احنا ما بننامش كويس لما بيجيلنا الكوابيس ان احنا ما ركناش الشيفت وحاجات كده تبقى بتبقى عايزة عايزه يمكن ما تناميش يعني لازم تيجي واحنا بنيجي قبلها وبتحضري حاجتك وهتقدمي ايه بالظبط وبتحضري مع المهندس زميل مهندس او زميله المهندسة ايه الحاجات اللي هناخدها لازم يبقى كل حاجة الأغاني لطيفة المزيكا اللي بتختاريها الأخبار خفيفة لطيفة الاخبار اللي بتختاريها نفسها اخبار تخدم المستمع بحيث أنه هو نازل من بيته يبقى عارف مثلا النهاردة في مثلا آخر يوم مثلا التسليب فاتورة التليفون فإذا كان ما, ما راحش سددها فيروح النهاردة يسدد وهكذا فإنتي عليك عب إنتي بتديله خدمات وفي نفس الوقت بتديله صوت لطيف ومبتسمة عشان يبقى اليوم جميل ففترة الصباح فترة مهمة جدا وفترة فيها تنوع كبير انت بتقدمي نشرة فهي مادة قوية وفيها جدية شديدة وبعدين بتقدمي برنامج منوعات اللي هو أخبار خفيفة برغم أن هي أخبار ولكنها أخبار تختلف عن الأخبار السياسية فانت بتقدمي أحدث المخترعات موسوعة أرقام قياسية حاجات كتير جدا غير أخبار الخدمات لها العنوين اللي انتي بتقوليها للمستمع فمع المزيكا مع الحاجات اللي انتي بتقدميها دي حاجة مهمة جدا انت بتقدمي وجبة للمستمع وخاصة انه قبل ما من البيت يعني معظم الناس بتسمحها وهي نزل رايحة شغلها او مشي مثلا مم. ركبة مثلا المواصلات او ركبة تاكسي ليس فقط عنصر التوقيت بالزبط دي مهمة جدا يعني فترة لازم تبقى فيها اتمام شديد جدا بكل ما يخدم هذا المستمع لأنه نازل رايح شغله يمكن في طريق موقع. مثلا في إصلاحات أو في حاجة فلازم تبلغيه في مثلا تحويل مسار في حتة. لازم تقول شو رأيك مصاحبة للمستمع أنتي نصت المطاره الاخر موت بالحدث بس أنتي أنتي عينه وذنو وبتبلغيه بكل الأحداث اللي أنتي جاتلك عشان هو يعرف يقدر يوصل إزاي يقدر يروح بمسلا مكان النهاردة مثلا في حاجة لازم يعملها فيروح يعملها فدي حاجة مهلمة جدا هذه الفترة المميزة لإداعة البرنامج العام الذي تتلمد على استماعها الكثيرون هل ما زالت هذه الفترة في ظل هذا الزخم الاذاعي ومحاولة بعض الاذاعات الأخرى الجديدة تقليد الإداع الأم إداعة البرنامج طب العام طب هناك أيضا برامج مشابهة موجودة خلال الفترات الصباحية أيضا بتحاكي أو بتحاول أن تحاكي إداعة البرنامج العام هل ما زالت إداعة البرنامج العام تستطيع أن تحافظ على هذه استمادت المميزة لها أكيد برغم, أكيد. هذا برغم كل انا التقليد. أنا عايز لك حاجة يعني البرنامج العام اللي احنا كلنا بنشرف أن احنا يعني اشتغلنا فيه وبنحبه برنامج البرنامج العام كإذاعة إذاعة قوية وجيده والناس اللي موجودين فيها ناس عندهم مصداقية وناس بيحبوا شغلهم وناس بتبقى مهتمة قوي بشغلها مش جاية مجرد انها تؤدي عمل وتروح لا جاي يشتغل بصدق وبحب دي اهم حاجة تميز البرنامج العام عشان كده هو مختلف عن اي حتة تمي بيتميز بالصدق في الاداء والضمير قوي ممي. اللي موجود عند كل واحد يشتغل في البرنامج العام دي مهمة جدا لأن حتى برغم ان في إذاعات كفيرة جدا طلعت بعد البرنامج العام برنامج العام من سنة 34 هو الإذاع الأولى اللي كانت موجودة لكن طلعت إذاعات مختلفة لكن هو الإذاع الأم اسمحي لي كمان بعد إذن حضرتك الإذاعية الكبيرة والقادرة أستاذ عزمي أضف إلى ذلك شعور العاملين بإذاعة البرنامج العام شعور مضاعف بالمسؤولية عن أي إذاعة أخرى أوه. لأن كما حضرتك ذكرتي هي الإذاع الأم أيوة. وما إن حدث أي حدث جلل أياً كان تصنيفه، هي تنضم الموجات وتسكت وتصمت كل الإذاعات وتنضم لهنا القاهرة. تمام. فأعتقد أن المسؤولية كمان مضاعفة تجاه هذا الميكروفون الخاص هذه المدرسة. يعني يعني هو راديو القاهرة يبقى البرنامج العام. يعني في أي حكاية يقول لك راديو القاهرة، راديو القاهرة أعلن يبقى البرنامج العام مش حكاية خالص. وبعدين الإذاعة الأم فعلا هي تحتضن كل الإذاعات الأخرى. الدعية الكبيرة والقديرة، لو ساد أمي عزمي. حياة وأنا بستمع يعني منذ بدايات الصهرة وقد اشتقت لسماعي هذا الصوت مرة أخرى وشرفت بأن يكون معي خلال هذا اللقاء تسألت ترى كيف أقدمت هذه الإدعية الكبيرة على تاريخ خروجها على المعاش وهل اعترفت بهذا القرار مع وجود هذه النبرة التي ما زالت تحتفظ بما يميزها على الهواء بصي هو كل فترة أو كل سن لوحنوت وجماله أنا بعتبر كده يعني الوحب يبقى طفل وبعدين يكبر يبقى شاب وبعدين يبقى كبير شوية يبقى في الأربعينات في الخمسينات في الستينات في السبعينات يعني عادي ده عمر وده شيء طبيعي جدا ده التطور الطبيعي للإنسان إنما اطلع المعيش دي حاجة يعني متوتعة أكيد هطلع المعيش في يوم الآن أطلع المعيش بلغت السن القانوني ولازم اطلع المعيش إن أنا أحتفظ بصوتي ده خلاص ده موجود <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن توديع الميكروفون بعد هذه المصحبة الكبيرة خلال هذه السنوات الكتير أنا ودعته قدام المستمعين كله <تصفيق> اسمح لي وأنا قد اشتقت لسماع هذا الصوت مرة أخرى في قراءة المواد السياسية وتحديدا النشرة الإخبارية أن استرجع هذه اللحظات ولو لثواني معدودة من حضرتك مرة أخرى <تصفيق> والتطخياري لنا. صبر. <تصفيق> <تصفيق> دي بعد <المفجأة>. المفاجأة. <تصفيق> لمفاجأة. لمفاجأة. كنت أقول لي بس وانا كنت جبت له إن الضراء وقلت له مثلاً. لا لأني الإضاءات في الاستوديو. <تصفيق> طب وبعدين يعني كده بال. عن الزوومينغ. أمم. يعني أنا حابوص بس كده. <تصفيق> خدي وقتك لأنه لا مفر ولا هروب. ليه كده بس؟ من قراءة المدرسيات. حاضر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة وساعة الآن الثمنة والنص سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبر في هذه النشرة الرئيس يستقبل رئيس وزراء دولة الكويت الذي يقدم مأدبة عشاء تكريما للرئيس والوفد المرافق له الرئيس الفتاح السيسي يؤكد من الكويت أن مصر تقف إلى جانب أشقائها في الكويت والخليج في مواجهة أي تهديدات مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الاستثمار الهدوء النسبي يسود مناطق القتال في سوريا واشتباكات متفرقة في حماه انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا وفقا للتقديرات الأولية الله أحسنتي، هو بعض قليل سيودا عرض الأمداء عقب هذه الصهرة في الواحدة والنصف. إن شاء الله. إن شاء الله إن وأعتقد إن أنه قد يختلط على المستمع الكريم تلاقيني. <تصفيق> <تصفيق> بان عرض الأمداء بدأ قبل موعد بل وبصوت الدعية الكبيرة والكبيرة وسأزعم عزمي ولكننا حاولنا في هذه. <تصفيق> <العرض> لا <الأنبياء. تصفيق> تسريب لعرض الأمداء. تسريب للأطفال قبل موعدها ولكنها كانت محاولة. لإشتياقنا لهذه الأيام مرة أخرى ولهذه المدرسة التي طالما تتلمزنا عليها دائما أبدا أعتقد أن الصوت الدافئ وصدق الأداء والإحساس هو ما جعل الإدعية الكبيرة والقديرة الأستاذ أمني عزم تتربع على عرش هذا التميز والقرب من المستنع كل الشكر والتحية والتقدير دائما أبدا لحضرتك شرف لي أن أبدأ شهر الإذاعيين لهذا العام وجود حضرتك معي. شكرا جزيلا لوجود هذا الصوت المميز معي في هذه الصوت ربنا خليك عزة والله أنت أسعديني باستضافتك لي وحديثك الجميل ويعني أنا سعيدة جدا جدا جدا جدا بلقاء المستمعين وبلقائك وبالجلوس أمام هذه الحديدة الجميلة مع شوقتي الجميلة المايكروفون ويعني أنا بتمنى ليكم جميعا كل التوفيق وكل السعادة وكل الخير إن شاء الله وربنا يوفقكم وربنا دايما يديكم كل الخير ان شاء الله على قد ما بتبذلوا من جهد وعلى قد ما بتحملوا على عواتقكم الكثير من المسؤوليه لأن هذا الميكروفون بيحملك مسؤوليه كبيرة فأنا بتمنى لكل الزملاء ولكل العاملين في هذا الصرح الكبير الإذاعة المصرية كل الخير وكل سنة وانتم طيبين مايو يبقى آخره إن شاء الله عيد الإعلاميين أو عيد الإذاعة الجميلة 31 مايو فكل سنة وكل المصريين وكل الاعلاميين بألف خير وسعادة وأنا بوجه تحيه خاصة لكل المستمعين وإن شاء الله بإذن الله دايما تدعمونا دايما تسمعونا دايما تقولولنا مقترحاتكم وتقولولنا أراءكم في كل ما نقدمه على الهواء الإذعى الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحرروسة الهندسة الإذاعية محمود صبري مع تحيات عز إسماعيل